بسم الله الرحمن الرحيم هل أتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا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 لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا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 سَنْكَانَ مِزاجُهَاذٍ جَبِيلَ عَينٌ فِيهَا تُسَمَّى السَّبيلَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَالْدَانُ مُخَلَّدٌ إِذَا غَأِيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُلْأَمْمَ ثُوراً وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَحُلُوا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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ أَعْمَالَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا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 وما تَشَاءُونَ إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما